بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ف إ ذ ا هو زاهق ولكم الويل مم مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون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 حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا, عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل ت أ ت ي ه م ب غ ت ة فتبهتهم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 موسوعه م ا ل ع م ن ا ب ل ا ي ر و ن للعلوم الاسلاميه أ ر ض ن ن اسماء أ ف ل الله ب و ن ق إ ن الحسنى أنذركم ب ا و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 نفس ش ي ئ ا وإن ك ا ن م ث ه الهدى شركه د أ ت ي ن ا ب ه ا و ك ف ر ب ن ا ح ا س ب ي ن ولقد ا ت ي ن ا م و س ى و و ه ا ر ن ا ل ف ر ق ا ن و ض ي ا ء وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلنا, وهذا ذكر مبارك أنزلنا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 وتالله لأكيدن أ ص موسوعه ك م بعد أن ت ا مدبرين ف ج ل م ج ذ النابلسي ا إ للعلوم الاسلاميه ه إنه لمن الظالمين قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين بآلهتنا إنه فعل قالوا هذا سمعنا ف ت ى يذكرهم يقال له إ ب ر ا ه ي م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 م ا لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أ غ ف ر لكم ولما تعبدون من دون الله أ ف ل ا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا الهتكم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 إ ذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ف ف ه م ن ا سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ا والطير وكنا فاعلين وعلمناه ص ن ع ة له و ل ك موسوعه من ب ك النابلسي ت م ش ن للعلوم الاسلاميه ا ا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 لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فنادى في الظلمات ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك موسوعه ا ل ن ا ب ل ن ج ي ا ل ل ع ل و ك الاسلاميه رب لا, رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له, له يحيا ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا, ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها, وجعلناها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 م ن كنا ظالمين هذا بل و ا ق ت ر ب ل و ع د ا ل ح ق ف إ ذ ا هي شاخصة أ ب ص ا ا ر ل ذ ي ن ك ف ر و ا ي ا و ي ل ن ا قد كنا في غ ف ل ا م ن ه ذ ا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 وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ا ل ح س ن ى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم, هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها أ ن ا ل أ ر ض يرثها عبادي الصالحون, أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى إ ل ي انما الهكم اله واحد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 و إ ذ ن ادري اقريب ام بعيد ما توعدون وإن أدري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 رب ح ك م بالحق وربنا الرحمن, وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون